<تصفيق> يا اي والذم من قم الليل الا قليلا. inna sanulqi alayka qawlan thanqila إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه شرق والغرب لا إله إلا هو فتاخذه وكيلا واصبر على. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ قَلِيلًا إن I you. إِنَّا أَرْسَلْنَا صافر رون الرسول فأخذناه أخذه ويجعلوا الولدان شيبا السماء فطير به إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ آذَانًا اللهم يقدرني لو ان وآخرون يضربون في الأرض يضربون في الأرض يبتغون لا يسر من وأقيم صلاته وأتّ الزكاة وأقرض الله فَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تجدوه in